هذا يقول أدركت مع الامام الركوع الثاني من الركعه الاولى من صلاه الخسوف ولما قمت لقضاء الركعه نسيت الركوع الثاني فهل الصلاه صحيحه الذي يكون على من فاته الركوع الاول ليتن ياتي بركعه هو ان ياتي بركعه لان الركوع الاول هو الواجب الركن والثاني هو السنه فمن ادرك الثاني ما ادرك الاول الذي به تكون الركعه كامله فياتي بركعه بركوعيها وما دام هذا قد فاته ونسيه الى الان فصلاه على هذا النحو نسال الله جل وعلا ان يتقبل منه لو سال في حينه لكنا نجيبه لكن نقول له اذا كان نسي الركوع الثاني يجزئ ان شاء الله انه سنه